لانشدوا قالوا بجمله حقود انت قام ولا خلصت عمي ولا كذا لانشدوا حقود انت قايل هالعباد اسمع حيدر افضل من جميع الانبياء ما عاد الهادي النبي خير الور نانشدوني وقالوا بجمله حقود انت قايل هالعباره بفخر حيدر افضل من جميع الانبياء <مع> ما عد الهادي النبي خير الور قلت قايلها واكررها واعيد وجاب لي قايلها الإله. الله الله الله الله قبل قايل هل الهي وقر قالوا بعين الغضب فسر المقال ان شان عندك من دليل يا ترى اسمع لا علي من عيسى افضل الله ليه رفع عيسى للسماء قدرا وخلى حيدر علي بطيان سترى السما شلون ويتراب عيره قلت له يا سامعي اسمع حل الجواب راح ارد عليك عند المقدرة يما كلمه ميزان واسمع الله للحق والعداله مصيره الله خلى بكم فتا عيسى المسيح وكف الثانيه احتضنت حيدرة, حيدرة, حيدره ارتفعت الاولى الحمل بها خفيف ودقت الثانيه بحيدر للثرى خالد خالد خالد لك لك عمك لك لك لك ناشدان قالوا بجمله حق تگائل العباد مفخرا ها حدر الظلم الجميع الانبياء عد الهادي المصطفى خير الور قلت قايل ها واكررها واعين وقبل قايلها الاله وقرا لو بعين الغضب فسر المقال انشان عندك من دليل نيات لو علي من عيسى افضل الله نيس رفع عيسى للسماء وقدر وخلى حيدر على طيات التراب الشمس لون وتراب عير قلت له يا ساء اسمع هالجواب راح ارد عليك عندي ما اقدر ياما كلمه ميزان وشوف الله للحق صل على محمد وعلى محمد لا حقني من مكان لمكان اتسرعت على صوتي صل على محمد الثالثه على اصواتي ما ادري منين طلع لي ليلة فرح ان شاء الله الله يجعل دائما هذه الليالي ليالي افراح ان شاء الله بمحبه محمد والي محمد قالوا بعين الغضب فسر المقال كان عندك من دليل يا ترى لو علم عيسى افضل الله ليش رفع عيسى للسماء وقدر خلى حيدر علي بغيات التراب السما شلون ويا تراب نعير قلت له يا سائل اسمع هالجواب راح رد عليك عند المقدره يما الك الميزان واتمعن وشوف الله للحق والعداله امصيره الله خل كم فته عيسى المسيح أو كم فته الثانيه احتضنت حيدر ارتفعت الاولى الحمل بها خفيف ودقت الثانيه بحيدر للثرى